بسم الله الرحمن الرحيم موقع أهل السنة بسم الله ويهو نقدم لكم استنى كده لان هنا قلنا 80 فده ورقه وعملات ورقيه سيادي اللي هنا في الثمان كلها العينه الثانيه المطعم المكيل سيادي اللي هنا في كل مطعم المكيل مكيل غير مطعم لا في كده مطعم غير مكيل لا في هنا اللي احنا كنا موجودين سيادي بتلف المطعم الموجود ما عدا ذلك اللي انتهى ده في البيوت فأنا في الغرض الثالث الغرض من اقترغ من خطش شيئاً واتفق على أن المطلق يوزه يوزه لأكثر من ما اقترغ فهو جدا جول النقر للقرود للقرود ليس فيها ريالي, فيه ريالي. من ثلاث رجل قلوب ليس فيها ريالي اقتراط من الإنسان شكرة اثنان ثلاثة من الإنسان رجعة المحدود ثلاثة من نصف القطوب تبتيب نية دخل معاك القطوب دخل معاك القطوب حتيه بسردين بسردين بسردين قطوبة وعي تخونها بجل الثلاثة القطوبية يقولون أنه خصون طبط الدعم لي تميز طبط قضى مش فيها يعني أنت لقدم سلاح وتستحق ليس بايحة ليلا ليلا لفروض ليس بينا مرة وإيه ليس بينا للإستاذ يقول لابن الثالث عن ليلا الكلام في المقابين ليلا البيوع طبط إلا لأيلا العظيم اما ربا القروض ليس بنظر ايه؟ للعيان اللي بعبر عنه اهل العيدة في ربا الديون حفاظ طبعا بين دين والنصف حفاظ نوعه من انواع الديون الديون هي اشياء ثابتة في جمتك سواء كانت ثمان سدينة او ثمان ثلاثة او كانت قربة اي ثلاثة البحث عن الربل إنما يكون بربل فلو هو أما ربل صار يكون معهن إيه؟ عن الربل سأكون لك بعض العرارات السريعة حتى ينحل هذا المشكات ويكون هناك ذاك بينا من أمن أن أكبر المشكلات حاصلنا الآن عن الربل في الجنود وغيرها إنما هو رب القرد ويهدون في القضائيات المنوضون عن الناد التنمون عن البيض البيوع الجنوم مشياء تتعلم دلبي البيوع هو يعلم منها حق لكنه بيمبهم على الناس وشأنة الجنوم يحليها البيوع عجلة ونقول ايه و اشتراف البيضة المقرب او عالم الطلب اتمع لا الافة بين الفقهاء في الاحتيال بزياده في بدل القرض المقرر ممكن يكون عقد القرض سواء كانت زياده في القرض بان يغرد المقترض اكثر مما اخذ من الدين او بان يزيده هديه من مال اخر يعني هو قال لي هيرجع لي 500 طربه و500 طربه لا كره ثمن الدين اكثر او جدى سواء كانت زياده من دي بتاع نروح لجده ناخدها في القروض ولا تبقى حاجه نفر ايه للعيال او هدييه وديه من مال اخر او كانت خطفه بان يرد المبلغ اللي ادته واخد منه من مال اخر في البنوك في الاعياد تروح علشان تسك فلوس جديده لسه مفتوحه يقول لك هتسك لك كميه 210 معقول كده لان غير افتتح طرح ولو عمل كده يبقى بيديني 200 ايه ال200 لو تصورنا ان الشيء الجوي ايضا هو محط او كانت مختصه ثمانيه رد المطلوب ايضا ده مما قبل واجمعهم على ان هذه الزياده تعد من قبيل الغبا قال عبد الله رحمه الله تعالى وكل زياده في ملك حرما فاعد ينتفع بها للمسلح فهي ردة ولو كانت قضوة انعاد وذلك حراحا ان كانت بشرطين يعني قد تبني تبني في تبك البيوت لايك في ردة في البيوت طيب هذا المطلع يعني في عن قصف السبب كان فيه بسم هذه في المدينة له الكائف في خطأ المدينة وجده الثاني في سنة الطاقة وقال ابن المندس رحمه الله أجمعوا على أن المثلث إذا شرط على المثلث زيادة أو هدية فأذلف على ذلك أن أقضى الزيادة على ذلك إذا على التفريق أردت أن نفعت إليه لأهلية كان في مطالبه اخرون في مطالبه ستنى عنا وشانا بعدين اكبر اهو ثلاث المتابقات خروج التلعي احيانا اهو بتنصمع التلعات اهو بعمل المتابقة يقول لك اتش معكوبونها ودخلها في سحن بحفظ اقول اعمل اغطر عرش من ايه وابعته عشان ندخلوا في سحن او بحط كيس الفراتيل هدية احيانا تلاقي روبة اجناء احيانا يكون لدي مريضة احيانا هذا يقول لك مظهور كورا لغير ذلك حاطره مش حاطره ما اتباع تجاهه اتباع انه يروي سلعته فما هو خالي من اشياء تجاه المثل عن الترويس السلعي مسابقات الترويس السلعي او هدارع الترويس السلعي اي مدارة روما دي ستنى انها مبيضة عن تلك سواء انا لابت نشيطة انها لحديث عنها في رضيط الوقت لكن ف عندنا من قواعد الحكم الاسلامي الكبرى اقدار والمهاد فنظرها الله ربها والاخر في اطواق ان ايه تكون توحد التماسك الشديد القائم على التكاتف الكامل والثقه في الموارد وصدقه في معاملاته حب بعيد قبل ما بقى حوالي 30 سنه بعيد انا كان في دار معروفه قلنا فيهم فجر ماني امين كان يحفظ الروايات لهم بسبب ثقته وامانته فيحفظ من الاخرون على ثقته وامانه الان خلقوا فاجر عاود يقطع الذنايب طب ما احنا ننزل كده جيده اصبح حياتي مسابقات ونحط هدايا علشان الزجاجين مش داين على هدية والاستلع يعني أسفهم داين على, على هدية وعشان كده بلايين روح يشتغل ثلاثين رتيل علشان الهدية اللي فيه او يشتغل ثلاثين على الهدية وهو عادة رجاء السحب سيدخله هذا المفتن الإسلام اللي حنكار الزبون كده كان أفضح ليحتكل الزبون بالثاليس ومرقبات فراثين مفتلعان لزودتها وإنما كان من خارج والدالب طرح بعضهم لا يشترك المياد الكبير عن حاجاته رضاحت المياد الكبور اللي اعلى هديه يشترك المياد للحاصل هذا على الناس رأيته ناعد ربما يشترون الشئ ويجبونه من هذا الان يصل الى الكبور اللي هو المنصوص او الاحيو فجربت الى الثالي المال وجربت الاحكام الضموم على الضرار والتجار الاخرين موجود الان بعض الشركات الكبيرة علوثا اليهم من ناحيه اخرى في العقد يا ركز في السعر هو عنده سيوله ماليه ضخمه وعاوز يشتري ويحتفظ بهذه الاطاره عنده رقم دي بتصطح 10 نقطات اكبر هو عنده سيوله ماليه قويه في نفس الموديل بتاعه اقل من سعر الاثنان هتحافظه وجود وانت بتنزل مش بتنزل كده انت بتنزل بتاعه تكلفه ذات او العمل ده ده هامش الربح ما تقدرش توصل فتضطر لبيع المخضر يستلم منك وتقييم سعر المنتج في اقل سعر تكلفه المصنع التالت ما يقدرش يواصل هيضطر يبيع وبيعه كده ليه عشان يحافظ على حته السوق الشرع جاء بحفظ السوق وحمايته وبغاء حفظ المستهلك لذلك عرض الحطاب والله اعلم لما نزل السوق قال احد الصحابه يبيع برخص يبيع بثمن اقل من تكلفته قلت ان ترتفع وان تتبع التوحده ارفع الثقل دائما فوق التيار الجاري عشان ما تضرش في كل ده هو ما هيتبع التوحده فالادنان ده بيعدل ان الدماء لو تضخ في ضروب ولا تضخ في التجاره تعطل طبقات الترويج فيها اكبر هدايه انما تضرك التجاره تضرك المصانع ويحصل اختلال الزبون هيغير الثقه وهيغير الفكر لما يحصل تغير في السوق وجاد منه عن طريق أشياء لأنه تعالفت بسيئة أصر يعني إذا تعمل في الهدايا تعالفت بسيئة أكثر تستريها ولا تتعالفت بجودتها ولا تراضي أكثر فإنه وضعها على سبيل جيبك إنيها لضغط من الأخرين فالمرجع العام إن مثل هذا ليه هذا جانب جانب الأجوار الجانب الثاني من بعضها يحول على ريبة كما لو مش طريقة فهدايك هو عملة مالية وتم تعرف في التجاره فاصبح كتعوض جنيه بالمقابل مال مجهول غير معروف تماما غير معلوم المقدار ذلك هل الكرتين اللي بتشتريها فافضح لك ان القاعده ان المال بما في ذاته لا بده يكون تتداول في المقدار الكله على المقدار طلعت بتشتري ربع جنيه مقابل ربع جنيه مش كل ربع جنيه ربعين ربعين جنيه زائد فبعض هذه الهدواء فيها رجل أه... لك... تنبه في فيه فيه. هذة وبعضها في بل فيها على مدرار فما هذه مثلا طولة البيون لكن هذه عالمة ما بدأش الاطرار وما بدأش الهدى الذي يبنى عليها العلم الحكم هذه المسألة مثلا الترويط السنعي في, في مثال يفتر بصدون الشيح علشان هدو الضغط اليوم فتر ف... انت باحت اشتري السلعة جودة فيها او غيره بعدين انت شاكت الفعلة دي ايه ومشتنيه تنقل صورة نظر فيها حتى اخر بعدين حين ما اقتلت بالطريق بلتبقى بلتبقى من انت باقي اتراحة اشتري بالشمل وليس انت قلت من اصله بعدين ما اجتنا ايه وان غيره هذا الامر فانت فيه طبع لان هو انت بتعافظ الى التالي يعني حتى لو انت قم نتركها يعني لا تعينه على طب من الثالث وهو يركش ثلثين عن الثالثة اللي بيعه الخيس لكن الشراف اللي بيعه الثالثة يضل بالسوق و يضل بالتزاوه لأن عمر جل وليه ما تنفق الثالثة أو تنفق عن أسواقنا لا لأنه هو عارف اللي يزيني المال لا يشتغل أسوأ لأنه يدخل في هذه الأسوأ نحن مرض معناه لأنه يلاقي بيع الزجل اللي يمتدين ومع المغيره حديث خلال برجنا رضي مقصير جنبيرا لا تنسوا عديثا من المشناوي حتى لو مشناوي ده الواقع عصنا الواقع لكي احنا مقراضة في, في شركات فيه مثلا انا في مصر جاهدت هذين مقاربتات والاعدة الجارية على الموضوع جاهد عندهم قوة مالية برنا تأخذ الموضوع على مصنع بلان الشهر والليه علشان نعمل التكليف طيب الطفل الطفل هنا ده هو طلع انت هو كلام على ذلك ويتحكم يتحكم طيب خلوا لي فصل طب والله هو كويس ها طب يا يوسف طيب يا يوسف طب طب طب جمعنا هنا طب رجع على محافظه على اليمين انا اديت القطب اذا كان في حدود المعقول بماذا يضغط بالأفريق لا إشكال لأن تتاكي نوع من السلع إيه لو فيه ها مش ركت أنت ممكن تتصل منه بالقدر تتاكي لا يضغط بالأفريق الحمد للتحدثنا كمثال بسيطة بغاية هذه المشكلة لما ظهرت بقوة في الدولة اليوم النجاح ما لفعل المسؤولون الغربة الجزائية أصبحت تدعى الجدولة للمحلات انت عاوز تعمل هدايا او تخطيط شعري عاوز تعمل تخطيطات ثانويه اعمل لكن تكون فرص الجميع متكافئه اقطع جدول المحل الفلاني يعمل يوم كذا المنتج والمحل الثاني يعمل يوم كذا المكافئ المحل الثالث يعمل واعطي الجميع فرص متكافئه واعطي قدر من القسط ما يمكن عدمه حتى لا يغضب الاغلبيه فما في جهة النصاق يجول بحاجة معقول في المتناول الجريح إذا ما عندنا شي نجال منظمة فينبغي أن يكون أستاذ في إذنك الله ويكون هو مقامس المنظمة في الحفظ على أديه المسلم والمسلمة في النفس المنظمين هو ولا يكون المنظمين ولا يحفظ ولا ينبغي حفظهم حفظهم في المتناولين من المحكمات بعد ذلك النادي ما جاء بقه والوضع الضيء وإن بقه طبعه من النمط يبغي نعيد إن شاء الله شاهده ويوقف داخل الثالث نحن صلم تقريبا في السلم فإن شاء الله تعالى طيب نهت إلى موضوع اليوم الحمد لله وصدت أقبال يوم الثيارة الثيارة الثيارة قبل المحافة بالشريحة الآن أنت قد تشتري أكيد عاكم نتالي او تحتاج السلعه في فيها عيب يشتري السلعه جون يعني يجربها كويس وان بعد التجربه اكتشف انها هطل على حاله فالشرى اعطاه حق ما فيها ان وجدت هذه السلعه اعطاه حق الفسخ اعطاه خيار الشراء مده تقول له ان تحتاج من التجاره بمائه افضلها في الوقت ده العربية برسلية خيار وصوح ممتنة أسبوع الحق إذا هلت لك ترون فقط أسبوع إذا ما رأيتها لكي تفكي عنها إذا كنتم معاك ببعث إنت عاوك أسبوع إيه وشد جبابها وشوفها وبراجعها وكتبت أسئل وكتبت أسئل وكتبت أسئل قد يوجد شراء أشياء ضخمة مصمع لا يخصوش أبدا إنما تتعرض حوالي يوم خلال يوم وومين فكشطوك كامل ومثلين أشهر أربعة أشهر وإنت استبشر وا انت وقفت تتطور وتتراجع هذه المحاكم في الشريعه حتى تكون ذلك الروم على بينه فاعتمادا على التيار والخيار انما ترى ان الاجراء يلف ونحاول اخذ حقوق التجارات التجارية الخيار تعريف عند الفقهاء طروه الخير الاجرائي من منظور الفقه او المنظور الداعي قالوا غيري أن غيري لك إيه شيء طم تزعه لك هذا معنى الخيار قال رحمه باء البيعان بالخيار ما لم يتفرقه هذا نص الحديث عن نفس البيعان بائع المشترك بالخيار ما لم يتفرقه هذا نوع الأول مخيار المجدد أنت الآن مع تقلان هذه اللحظة وهذه المعنون نفع أعجبني تتبنتي إياه بألف أعطرتك الألف وخدت الجهاز أخذت من عقل وقطع من عقل والشغول والطعب أخذت باباك أنا خدت الجهاز ما زالت وإنت خدت العقل أرى أن خدت العقل والجهاز المل كما بين نفسنا مع رب وبعدين مع بعض أكدت الألان المغني أحنا جاعدين جاعدت جاعدت جاعدت كده ومش عادة جاعدت أخذت الألف أو أني أخذ نحن جاعدت الألف هويته ألف سنة وردت قال نحن في الألف ده أنا عندي كده وعن كده وهمبالا هون مشتريته بالتخصية جعلت أفتر بعد ما مستريته فرصة فترت معك طينا نعديد من ينزل من اللي وقته احنا نسل بالمجنة مرد مستع مرد تاع وشن عرصة لعينيها جابني ماشي وكل صرصة لأنه مالجهة كده قولني ايه الشرميزان أقول لنا كلمة دير مرد مستع مدامة المجلس كان محصة خاسة سجع قامت الله أخيرا البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإذا تفرق فقد وجه للبيع يعني فقط إذا هو أكثر ثم مجلس المجل فاسة للبيع وجه مفرق للبيع وهو لا هو من يوجه للبيع لا هو من أطلقه ولا هو من أطلقه هل غضب عنهم عنهم هذا حكم الشرق البيعان بالخيار ما لم يتفرق بأمدانهم يعني كل واحد من المبيع صوره فاذا اتفقا في خرج البيع هذا النوع الاول واختيارهما ايه اسند له قال فان اتفقا ولم يترك احدهما البيعه فقد وجد البيع الا ان يشترط الخيار لهما او لاحدهما مده معلومه هذا نوع ثاني من الخيار في باب الشروط شرط مذه ايه احنا تبع يعني في المزل جيت أشتري له بعد شر جاء لي آه يا عجب فتجلني الان في المزل ان هناك خيار شوف أنا تبعتك الان على ائلة خيار نص خيار المزل بمحق نفس وخيار المزل بمحق نفس إن اتفقنا على أفقا طاطف سقط لا اشكال وقد بلت الأعجاب فإن تبايع على ائلة خيار جاء لذلك كان أكبر انه يصفايا كنت بايعنا على ائلة خيار لا اشكال او بيع وبعته وانطرم ولا مبنى وجد البيع يبقى يجي البايع على التقرر اما ان نكون متفقين على خيار الشرط الذي هو ازاي جه في المجلس قلت له طيب انت ليا الخيار يومين يومين كده افكر واعمل معقول من دور كده اليومين دول ما ردتش حاجه خلاص كنت بتاع كنت فا اتفقنا عن خيار مدة خيار الشرط فما دان الزيع لن يزن. يزن بعد قال رحمه الله فإيه تغلقه ولم يدرق أحد أحدهما الزيعة فقد ودب البيعهم إلا أن يشترق الخيار لهم أو لأحدهما مدة معلومة فيكونات على شرطهم خيار الشرط اللي هو مدة قد يكون كنا وقد يكوني واحد مننا مثلاً أنا بكتلوا الخيار يومين جاد من الجهتي لا خيار يعني أنا دا الأرجع وصول أمام الجهتي أنا أصبح أصبح أمام الجهة الألف فأنا الذي أحصل الأمضاء أفضل هو خلاص بمعنى لو جاد جاد جاد جاد جاد قيضة محقا فقط أفقطها حقا وقد يكون الخيار ملعن هل اثنين أفضل مع الأنين ومين خلاص هذا هو الضوء مبارسة ليه جميع أفضل أو مدين سات هداكم خيار استفقدت الحديث على زواجه الا ان اختار كل خيار لهما او لاحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما احد الصحابة لكم حبان بن المنذر بدري حضر غزوة بدر واصابته جراحه في تبين الله ضربا في خده فعالجته دلو اصبح عافا وخفيف والله عافى اصابته بعاهه ثانيه أصبح يكون مفع بحروق فارع عيني وكان هو وحيد من بايع وإبتدار ولا يكبر عجل بايع وإبتدار فبع المثال والحفة التي حصلت فيها عقلات ما كانش بريك كاملة للأشياء كان يوضع ويغمل كان يوضع ويغمل كان يوضع ويغمل كثيرا فدفع المشاكل والرسول اللي أصلوا أكثر تشوف حفة بكل شوية تشوف تعالي يا حفة انت تشتري تخفض كتير هذا يضبك يتراني فقال ان لأقل جروعة عن جديد ونضرش ونضرش ونضرش ونبيعه باتك واني يقولون رحمته هي ونفز هي وراقمته هي صلى الله عليه وسلم أعطوا اثنين قم وقال حق انا لك يعني كيف تفضل قال ايه لك انا بايعها فكل الخلالة وليل سياره ثلاثة ايام اي, أي صدفة يا حبا تدخلنا مع حسن جوله لك خلالة يعني اللي سيارة ساعنة وبعدين سيار سيارة ايام هي طلعت دي انا باقول اذكر نشوف فخر النملة كيف صار النمل كده حد امام فخر كان عايزين يحكم عليه لا هو اللي يحكم عليه مراعيا ان مبدئ ان هو حب التجاره وكان يبيع ويشتري حتى في الصحراء واعطى الخير في نفس ايام من مطرح مصر الاهل واخدوا ان باعته وراحوا فخر فكان هيستمر قيام ثلاث ايام هذا اصل في جوه دي تراث مبدع معلوم لكن هل في مكان هو اكثر من ثلاث ايام كانت على المعقول اكثر من اصل الوقت لما وصلنا ان الزياده طبعا جرات في خلال ثلاث ايام كان بقدره مطالعه كبيره ولا حاجه اذا خيار اشتراط مقدم معلوم ذهب ولا حرب قالوا احدينا فيكونان على شرطهما ويصارت اليديا حتى من طرف المتكلف اشهر قال إلا أن يفضعه قبله متفكت من اشتريت منه في المصر على الباعك وليس يفشى بنا واتفقنا على ذلك ثم بعد سبوعين اتفقنا على قطر السيارة وضينا على قطر جانب ولا أحب يعني لها الشرق السيارة في المقدة ما ده متفقنا نحن على قطر إذا نبرأ عبارة مرة أخرى وإذا في نقطة مش مصرومة فالقائلة تنسلوا البيعان بالسيارة ما لم يتفرق بأردانهما بايتا في الرطب ان يترك احدهما بيع فقد وجد بينهما الا ان يشتركا خيار لهما او لاحدهما مده معلومه فيكونان على شرطهما وان طالت المده الا ان يقعا هذا معنى الخيار خيار المجد وخيار الشرط ثم بيع الفرع الثاني قال رحمه الله وان وجد احدهما في مشترى عيبا لم يكن علمه فله رده واخذ فله رده او اخذ, أخذ عقد العيب حاجه ناقصه في, في, في العيب انت اشتريت العقد عارض عارف ان موتورها طوري فخدت موتور عيب ولا مش عيب اهي وانت عارف انها الايتين اللي مش شايف مشريت على العيب بعدين بعد ما طلعت اشتريت عليها انت خيار ولم تشترط موت ولا حاجه وروح كلام عيب ولا مش معيب انت تعلم ولا لا تعلم رجعت البيجاء عدده بعد يومين لا يعني كدو الزرار تحفظ بسانة عيز من حيث ذلك ليس من حقك من أنك فعله بعيد لكن المرض التي اشترتك وهو هب عليك لي أو كانتها عيز لا يعلمه ما خد باش عد كم هم في عيد عيد يؤثر في الثمن مثلا الشتمة الحظ هو كان شريع علي كدو ما يعطش انت اشتريتها ويقنطش في وقت شتمة عيد يؤثر يؤثر في الثمن كسوك معروف وجدت العيب تردها المحقق قطع مقابل ولا يحكم الا اذا رفضته وقطع انت الاحكام في احتمال رفض نعم انك تاخذ رفض في كلوله في رفض ثاني اشتم الفوق في رفض مين اللي حط رفض كان خايف اخذ رفض ولا تاخذ تمامه ارش العيب فالارش هو الفرق بين قيمه تلعب عينه وقيمه صحيحه لكن المفرق اللي يكونش قمتين بمجرد الثمن قادي اعرارة قد تترى قوين نشرحها بعيدة لكن القناة الاشتراك شيئا بعيدا فيه عيب أكثر وكنت لا تعلمه ثم ظهر العيب عيبا وكان العيب قديم يعني كان العيب مؤسور عيب الزيعة فبالحقك ان تبتر وتأخذ الثمن او تأخذ فرق السحر او فرق قاروا من هجد الحجومة من اشترى عيبا لم يكن عاجرا فلا هو رد ضغط او اقرب اقش العيد اقرب عيد قربان معايا طيب انت اشتريت شريت بسم الله جنونك عليه خدتها وروحت اتحرك كل يوم لازم اتصل له في بعد اسبوع في ساعه والعشقة دي بقول لك بمزح فبالذلك نقول لك السورة دي واشي اللبن الصبح واشي تابن المغرب تقول لك فمتصر عزيزين دنيا لبن اليوم وحارفة عزيزين دنيا لبن يوم. طيب لمن هذا لمن طيب نسمعه وقول وما أنتبول مبيعه او حاجه فيه من نمائي منفصل قبل عينه بالعيب فهو له لان الفراطه القمن انما في الفليه او يكون منفصل او كان يكون منفصل ما مثل, مثل شايف مصنع وكان بس فيا اول جت فيه عيبه المصنع حتى هذه فتره انتهى انك تجد نمائي منفصل وقد يكون نمال النمال المتصل لسي بسبب هذا الأمر المكنات دارت دارت أسعارها في السور يحشر ولا محفظش أحياناً؟ يحشر ديالة دامت المكان النمال المتصل والمتصل من منتصل من النمال المتصل لما تنسخ الضيعة تتبقى تخشف وتتبقى فهو تصاحب السلع صلا ما أعتقد لكن النمال المتصل لكل دي مش كفاركة طيب الاصل انه لماذا؟ للمشتري اسمع جديد ده ما المتبول مديره او حاجة تكسبه المبيع لو انت مثلا اشتريت من السيارة ماذا ساحتك للأجرة ده خالة ساحتك او قضية ماذا صارت عقل فان عقل يعني انتان احوانا فانكتب طيب الفترة اخرى فانك تكسبه المبيع او حاجة ما فيه يعني بالمبيع من الممال المنفصل قال لعنه العين فهو له المستهزئ قال لنهم الخراج الضمان خراج الضمان ساعه قضيه عظيمه وهي حق حديه ففطر ان في احد الناس اصطراعا دني من اخر ايام نبي الله صلى الله عليه وسلم وبعد فتره وجدت في عين ضربه فيقوم بالضبط الخراطه اللي عايشه عايشه في الفتره دي دخلت فيهم حتى الفلوس اللي دخلها دخلت فترفع عينه عند الله عليه السلام فحكم النبي صلى الله عليه وسلم ان بائع العقد المتفق المشاه وقد اخرج الضمان يعني ايه خرج الضمان اللي احنا بنعبر عنه الغرض والغرض هذا العقد لو كان لغ المستاجر مرتفع البيع وعلى المستاجر المستاجر لو كان مره طبعا عليه المستاجر المستاجر تمام فانا الضمانه الخيارات عليه فلكشفه له هذا معنى الضمانه الضمانه اختص قال هو لله ان قراده الطمع طيب الان في المعيبه انت رجعتها او رضيت او صوت المرض الثاني الان السيمه المعيبه كثره فطر موجوده عندك انما مفتقل بترجع عيناها مفتقل يبقى لما بتفطر بتقول الكلام ده من فتره وترجعها للباح فبيطرط بعد ما وجدت شيء عيب حصل كان اشتباه حصل علامات قبل المفروض قلت او ماذا في الشهر اجد الخير قال وانبلت في كل حال او اعتق العبد او تعذر رده فله امر عادي انت لك حق في التك حسب اختيارك او راتبك فكن قاعدا على راتبك لترى الامر دون تنقيص بعد العزة في عيب والبيع حصل رجل او ان الخبرة اثبتوا انه العيب حصل عيبا جاي ونكتبون مثلا قديمة انت اشتريت عيبا ثم دتا دي بي عيبا انت اقول لك ده العيب مصل عيبا العزة عيبت تبادي وسبوعين العزة دي ده انت عزة محصلش عيبا دي كانت بتقول عليه العقدة العقدة اللي عندي واللي عندي ايه كان هو الايه كان اسمه ايه كان اسمه القاف اقوى على ايه يبقى العقدة حصلت في الاسبوعين عند المشتري معقول غير معقول حصل اهي الفائده ثبت انه حصل عند اتجاه او, أو اقرب الى البداه من ما تنطلق منها الحج وانت بتجيبها ثاني هذا ما يضيح حقك في أفضل فرق الثالث قال رحمه الله ويتجب سلعته أبو عثت العبده أبو تعذر رده فلم أخش أعيد منه غنى انتهى في كلامه في سيارة كان نعمال بدأ في سيارة رائعه في سيارة تدليل يجب ان فرقه في سيارة تدليل سيارة دي في عين انت ايه وجود في عين بتاع لكن تدليسنا مفيش في عين لكن اظهرها بصوره غير صوره هو دي شعو هو جاي بتاع انت جاي من ثانيه لكن جاب وش جديد ومش عارف ايه وجاب بتاع شحمه شايله كده مش عارفه وعامل في شات حركات بيجوا على الناحيه التانيه تدليس ما خدش علو في حق بين التغليس والايت خلاف التغليس قال ايه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاروا الابل والغنم فمن استعها بعد ذلك فهو بالخير الضربين بعد ان يحلبها فان رضيها احتفظها ومن سقطها ردها وطعام من طح هو هيكل طق الخميت الفادي عشان يجئ ذمته اكرام ربنا هيباه عليها لبنيه فايده هيكل فادي الخميت فجر الاربع ما حلهاش مغرب الاربع ما حلهاش فجر الخميس ما حلهاش اقطع قرطنا ايه يعني نزل بيها سقه الخميس التصفيه يعني حد النبل في الطعم تشاهد برضه ان الطعم كله الفايده فيها كده واللي هي المطلوب انت عاوز لا انت خطا والله أول مروح حلب داخل صبح شعور الحميس هل ليه قاعدين شوف حلبة المغرب؟ دا جيت نفسي فعرفت إن كان ألقى بالخير إن حبيت طلبة لكذا حبيت طلب رب لكن ربت معها بطاعة منطعمة حول تلاتة كله غزة بطاعة منطعمة دي مقابل إذا كانت بيها وإنت فتك طابح قالوا لقد حصلوا اني بنور غنم فما نقتعها اشتراها بعد ذلك وهو لا يعلم انها مصرراه فهو بالخير النظرين بعد ان يحلبها لانشاء قطره ان راضعه الفكره وانشاء وينتهى كلت غبار الذهب وصعد من الطير قال رحمه الله فاما ان علم صفريتها قبل حل بها ردها ولا شيء معها هو مثل الشارع اذا علم انها مصرراه لسه ما حاجه ماش اختبار بتاع قرن انيح فيرجعها منه ربما طاعم نام وما فيش حاجه علشان يرد طع قال وكذلك كل مدله لم يعلم يعلم تدليسه له رده يعني الحكم ليس مخصوص بالابل المصرعه او الغنم المصرعه وانما كل مدله دلت عليه يا رب ده نائب عن الامم اي شيء مدله لابتعلم تدريسه قبل شراء هم عارف بعد ذلك فلجع ان ترسه إلا ان ترسه فالله لم يعلم تدريسه لو رده كجارية الحمد واجهة لتنازل بسوء بسر جارية هي كبيرة في سن لكنها عمدتنا مطيرين من هذه الأشياء علشان ليه؟ إذا تدريس عليها في ليست مهيدة انتعرف نهرها في سن سنة لكن تتفكر ان في بعض في بعض النساء يفضل تماما خلوات فيها افضل تذكرك كنت ظنيت ذلك هو ما ما ما وصفته لها عيبه لكن اظهرها في صورها وهي في الضوء كجاريه محمره وجهها او ثوت شعرها او داعبه قصود الشعر معروف تقليدا تقليديا ايضا معروف ان الشباب كانوا هم تعجبه اشاره محدده ان له معنى قال او رحم ضمض الماء على قطره عليها عند عرضها على المشتري طواحين قديما كان في طواحين تعلق شربة وفي طواحين تعلق التواف في الحديث المشروع تضور من عدول الحمارة تربح فالطواحين كان أحيانا تضور بالتواف وحالة رجل الطواحين على شواطئ النهار تضور بمدر الماء يخذوا في مدر النهر أو يجعلها مدر الماء خاص يخذ فيه ريش يضربها الماء فتدور في تم طاحنه داخل على الطاحونه دي هل الصراحيح اللي كانت تدور بالما كانت تهتم بقوه الطاحونه وسرعه دورانها فانت رحت شوفها لسه هون عشان تشتغل فاحط الطاحونه في مجرى الماء القوي كان عامل كده حدث لها وحدثها مده طويله شهر تقريبا انت بقى رايح تشوفها بص يا فلان نضمل الميه طلق الماين ناير حسن قطرة طويلة فتنقل بكلمة هائلة فتديرها جدارة سريعة فانت تظلت أن هذه إداراتها الطبيعية هذا تدريب بعد ذلك ناكتشفت إن كان مان محبوب والإداراتها الطبيعية ناكتشفت أن ترد أو ترد قال او راحة ضمر الماء ورسله عليها عد عرض عرضها على المشتري طبعا ناكتشفت أنثلة الزمان أنت في هذا الزمان شوف الأمثلة المناسبة لنا وكذلك لو وصف المبيعه بصفه يزيد بها في ثمنه لم يزيد هذا معطى من الخيار والخيار كله مطلقه خلت بها ابتداء من مبيعتها قلت الخضر عن تخلفها لم تجدها في المبيعه وصفها وصف معين وما دلت عليها فيه مثلا اشتريت عربيه كانت العربيه خمسه غلاء مثلا وانت عم تضيف وصف ولم ترها يزيد أولا في العربية مثلا دي لخلصة تقريب دي لخلصة تقريب وأضحهم أي صفحة خلتهم قال وكذلك لو وصف المريع بصفحة يديد بها في ثمن فلم يديد هاتين كصناعة في العجل درستك الآن دماغ انت راح تسلم المعجل في الصفحة قلت له العجل في عندي مجيد بعض المهن ويجيب مجيد المهن في خياصة وقال إن خلص تقول بذلك درست, درست الدماغ يضغب بتهم فاكتشفت انه ليس فيه هدفة كان صناعة من العبد او كتابة اللي كيوها العبد هازم والكتابة شيء مقصود احتجل في فرسالة او قراءة او نحن وهو مثل رسالة يحتجل في الساعة كذلك الامثلة المعطرة كما نستجل كان صناعة في العبد او كتابة او ان الدار باهم لاجع لما اكرمك الله و كمارا تجدعوا ان شاء الله ليس تسموه اللاجع عن صناعة المجد والفهم صيوف هذه الفهود المعلمة والله علمت من الجوارح مثل هذه هذه الجوارح السباع وهذا معروف كانوا ينطبعوا الطوق ده هنا على الطين او ان ده طيور في المتاع او المعلم لما لما اشتريتهم لقيتهم شبه بعد ما بعتهم قدرت اشوفه الكمال عندهم او ان الطير مصور وكيف هذا والله علمت طيور اللي اشتريها في قصد للزينه والانتعاش في طرائقها ونحن هذا على كل حال اي صيده تختلف من ديان كان مصطفة مؤثرة ثمان ولم تجد هاتيه وكاد مقصوبة لديه هاته مخيار مصطفة لجع مصطفة او ضربة كام خيار من هاته؟ مين يا علم السرعة؟ هاته؟ هاته؟ هاته؟ المالي؟ الشرق؟ العيس؟ الهيس؟ خيار مصطفة خيار تعدد؟ طبعا هم مش معانوان هاتي العنوان اللجنة هاته مقوم من كلام الشراحة قال أولا أفضره بثمن المدية هذه المخيارة على الإخبار بالثمن ازاي؟ تبقى هذه النقطة نعطل بها إن شاء الله تعالى أو تفضر عليه صديق البيوء هي مختلفة باعتبارات من بعد ذلك من ضمن الاعتبارات اعتبار طريقة تحديد الثمن الضيور بيتتنوع الى انواع متعزدة باحتبار طريقة تحديد السلم انا اخبرك تاني سؤالك انت عوضت الشر من هذا المحيط اتزاقنا حد التنوع ها في نتتاوم يا وانت انت اقول بقى اقول لك فبينت وانت اقول بقى احصول بقى احصول نتتاوم ببالك ماهما جميع صب حتى لو انت كانت كيفية تحديد الثمن فن واحد تقييم البيوع بالارتباط حددت الطريقه لتحديد الثمن عن طريق المعاينه الاول بيع بالمزايده وراويعه المزايده الان كده عارف هل ده من يزيد هيتباع للمشترون بالبيع فبنحدد الثمن عن طريق المزايده ينقطع السعر خلاص عرفنا الثمن بالبيع ده اسمه بيع الايه وهذا الاسم اللي اخواته من طريق التحديد الخمس وانما حكتنا في مرموعة طريق الموضايا النوع الثاية ليه عدد الموضايا دي يكون ايه؟ المناقصة وهو ان يتفاق البيعون في عرض اقل وهذا ما هي اجوة واحد يبقى للعضاء فحكتنا التحديد عن طريق المناقصة يبقى احنا تنمينا هذه التسمية نظر الى طريق التحديد الثامن يبقى النوع الاول مجموعه ثاني النوع الثالث المتواره ده يعني المتواره هو البيع المضمر والمضمر يعني اخواته بكذا في الدول تنظر حتى نصل الى تحديد الثمن لما انا بعي متواره يبقى جاي بيورق بيان عليه على طريقه التحديد الثمن النوع الرابع بيوع الامانه بيوع الامانه يُعد أمانة ثلاث أنواع يُعد أمانة ثلاث أنواع ثم يتبع الأمانة لأنها قائمة على الإخضار برأس الثمن يخبرك الباقع برأس الثمن فأنت تستأمنه على ما أخضارك به تأمنه على الأنى الأخضار في الأسرانية يُعد أمانة كانت ما ضررها على الإثمان أنه باقع في ما يخبر به من الثمن بيعلمانها ثانية النوع النوع الأول بيع المرابحة النوع الأول بيع المرابحة وهو أن نحسد الثمن بمال على الإخبار برقب المال زائد نفس معروحة يقول لك الله دي وقع عليك نت أمس الله رقمنا نت من أمس ونعرف أليك حسن يبقى كيف حدثنا الثمن هنا علي اخبار الباق برق السنو ازال الاسم العلوم الاسم هو بحثين الواضح واضح ليه الواضح على المالك لأنه هو قاضي على السلال الباق فينا يخضروا فيه انفنة عن رقص الباق النوع الثاني من درو الأبالة ديورة كولية سمينه ها ديورة كولية وهو أن يبيعك السلعة في رأس اتماما لها الظنائج قل الله يروش عليهم الثالث رفما لهم الثالث واني عاوض بصراف مرح ثم يبع التولية لأنه ولات ما تولى يعني جعلت مكانه وما أخذها الحم ليجيب ثلاثة هالساعة وليجب مكانه على السلعة بديته في طرق الظنائج ثم يبع ما نليل أن تخارم على الظنائج الباع لأنه يكروبين من رأس الظنائج هذه جوعه في السكر المشروفين الموجودة لكن ده اللي ما بيتمشش ان انا بقول النوع الثالث من انواع الامانه اسمه باع وضيع او موضع او حقيقه يخدوره ضرب المال تكون واضحه من اي حاجه من 25 فحضر ضرب هنا في مبالغ الحقيقه او باع او وضيع انتبه الان لو حصل خطا او حصل كذب الاختبار ده وقت شفت بعد ان الناس البيع عن الغلط قال لا انكد افصح لك خير ولا مالك نسمع مؤلف قال قال ولو اخبره بثمن المبيع فزاد عليه فزاد عليه بالزياده يعني المشتري يرجع على البائع الزياده يعني ياخذ منه الزياده التي ذكرها رجع عليه بالزيادة وحظر لنا زبح إن كان مغارحا يعني ما البالي من شريك ما يسأل وقعد أربحك عشرة فمئة يبقى أصلح مئة وعشرة تفرم عشرة أني شريك فيه هاتف يبقى تاخد منه كان تاخد منه 14 تاخد منه 14 من ليه زيادة العشرة زي الوحد في مقابل العشرة طابح؟ قال وحظر لنا زبح فتقصد رجال أخذ الكامل منه راوح وإن بان أنه غالط على نفسه افرض البياء ظلط فعلا عمت قصة القضايا وقصة السلع وجلت وقصة على يمية بيكت وقصة على اثنين وعشرة وبعد الانتباع فصل الناس قال والله وما أنا جانب يوم الثانية واثنين وعشرة وما لا يستمر للقواتل الآن يحصل ومعكم بيحصل قال وإن بان أنه غالط على نفسه وخير المشتري بين ربه و أعطاله مضال طبيعا يقول لكم 300 سنواتي بحلالي من عشان أنا ليه عشان؟ لن تجدعوك راحب لك سيما كنتين الزيادة وطلوبين يتسمعاتي انتظروا ما لا وقف ولا شطط ولا وقف من ربك عشان بس دي كون تايه؟ إجابانة المرورة بطيّنة زيه؟ أو حالة وصدّته المستاذة قال وان بان انه مؤجل ولم يخبره بتاجيله فلو الخيار بين رفضه ومتابعه بصوره ثانيه من الشك كان هو من دور رفض احنا قلنا في نوع برضه كان كل ثلاثه في القضيه الثانيه انت سالت المحامي بتاعك قال لك والله الشريعه هو انت حطيت الفكره ده كان حاضرك وصفيه بتاع ايه؟ وايه؟ توجيه انتهى حته دي ولف يا محمد الكون بتاع في حته الارض دي انا بنرجعوا ل1000 على حته مش خالص فظهر ان رقم الارض لكن مؤكد احنا بنقول كده الانتكشن يتر اه مش انا معرفتش هو مؤكد ولا محدد لما وكان كاش ايه قال وانبال أنهم أجل يعني انبال نسلع أن يباعها في الإخبار بالخمم إنها مجل وحاضب الإخبار لازم في خصف من الغازل ولكاشف قال وانبال أنهم أجل ولم يقلموا بتأثيره فلو السيار بين ربطه ومسائه انتهت في أحسان السيار ونحن نقول أخيرا مستمتها ونحن نحن وعند بعض غروفة نحن نتحدثون عنه قالوا الى الثلاثة اللي يعانت لقدر الثمن الآن جابت واحد بايع وشتاك يقتل الثلاثة على ثمنها قالت الاثلاثة قالت جلو الله فليعجب الشعبية وقامت لها يقتل الثلاثة اللي أخذ بيقتل الثلاثة للثمن ما الحل أول قطلة بتشوف تي بيينة ولا نميش معاك بالقربية لكانت بيينة معاك بالحاكمة بها تدورك ما ليش لدينا إذا ما مش لدينا بشيء السن عديد بزيحانية ولا بشيء بشيء بشيء حاجات السن عديد ما هي بتحكم بقول البالح إنه هو صاحب الشرخ فالقول يطور جاءت بيحال ألف خرصتنا لو عين السنسي مش موضع خرص رفض إذا يتبعك المرخص مال وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفتنى سنبيعان وليس بينهما بينه والسلعه قائمه بعينها فالقول ما يقول رب ابتعتها او يتبرع يبقى حكم القاضي فهل تلع او كل واحد يرد السلعه قال ابن حيان بيعان في قدر الثمن حالفه وهذا المذهب عند الحنابلة لكل واحد منه لكن الطوارق إن الذي يحدث هو البائع فقط فالنقاعدة الشرعية أن من كان قول قوله فيكون قوله معايبين في فيختلف الذي يعرف قد الثمن تحالفه ولكل واحد منهما الفجر إلا من يرضى بما قال صاحبه إذا رضي الأشكال وإذا تفتح على الأشكال لكن إذا تحكم بينهما كيف يمكن أن يصير عقلنا بعينها ولكن هنا فالقول قول البائع أو كما احضرت الله عليه وسلم لكن لقد عطلت رضا معنا الله سلم وبركاته للمحمد وذلك مرضى عالة لو سيلا عالة ايه ايه طيب مع رقلين الحفظة من الربحة كلمة مزاج وحفظها من الربحة الان آه آه. آه الان الان الان مفترضها مفترضها في بيع الاسمي بعد ايه مربح, مربح. بيع المربح ايه بيع المشهور رأس المال ان يقولوا هكذا 15 جنيه مثلا 10 فالمال اه بل رأس المال كان 100 اه بيع عشرة بيع ره يتاوي 110 100 110 اه ال 110 دي بيع عشرة رأس المال لائد ربح لائد ربح وشكنا انه خدعنا 10 اه فكان رأس المال شو سعيد ده هو ال10 اللي هو زادتها دي زادت 10 زائد دينار اه يعني 100 يعني لو هي اللي ت... هو اخبارنا الاخبار الحقيقيه كان هيكون 90 زائد 7 في الدولار اه اي كنت بتاخد بتاخد الزياده اللي هي ال10 زائد ما يقابلها من الربح باخد ال10 انا بجعلها بياخد من ال10 جنيه اه كويس خالص خلاص اه ال10 شرط العقد لو انا اشتريت يراني ضروري ضروري اشتريت كل ساعه ماشي وحطت السعر كان عندي وانا ردها بس حق العلبه اللي حاطه عندي اه اه اللي حاطه انا كان عندي العقد انتهى في بالك آه. اولا اذا ما تراضيتوش على شيء وانت قلت المهارات ده وحطه زي عندي طيب نخلي العيب ده يتفضى لا انا خلاص مش قامن من انا مش متفائل اللي استعبيه وخلاص فاضي ضحك فكده انك تشكو من السنت ما يقابل العيب اللي عنده ايضا توقف من العيب اللي انا حطيته صعب تصام الكاميرا على سبيل التشديد ولا ممكن قيمه الزمن ده